dat is een heel belangrijk thema. Deze vierde van الله ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موتا يقشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له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 لم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف, ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار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 على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء